من رزق فأحيا به لرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكِ نَفِيمٌ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ نَلِيمٌ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُؤًا أُولَانَ لكلهم عذاب مهين من وراءهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ماتخذوا ما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 ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ما يحكمون وخلق الله <سؤال> السماوات ولض بالحق وليجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرأ فَتَمَنَّى اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءٌ وَهُوَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا توب أبا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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبَاطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 INNA DHANNU ILLA DHANNA WAMA NAHNU BIMUSTAYQININ WABADALAHUM SAYYI'ATU MAA 'AMILU WAHAQARUHUM MA KANU BIHI YASTAHZI'UN WA QILA AL-YAUMAN NANKUM KAMA NASITUM LIQA يومكم هذا ومؤكم النار ومؤكم النار ومالك من ناصرين ذلك بأنك متختم آيات الله زؤ وغرتكم الحياة الدنيا